وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَا لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرُونَ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الهن وهو فضدكم على الابعانين واذا انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون سَاءَكُن وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيم وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِينَ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقال موسى لآخيه هارون اخلفني في قومي واصلح وما تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لقائنا وكلمه ربه قال رب اظهر لي انظر اليك قال لَن تَرَيَنِي وَلَكِن انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَمَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ